بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله عليه ثم تملون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا ب إ ل ك م الموت و م ا نحن بمسوقين ب على أ ن ن ب د ل أ م ث ا ل ك م م و س و ع ل النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون يا والله يا عمي الشمحمود والله يا سيدي س ب ا ر ك اللهم امين ك ر ح م ت ك لو عليه نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون ولقد علمتم ا ل ن ش أ ه الاولى فلولا تذكرون ألفا <تصفيق> لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ولقد علمتم ن ش ا ة No.、Oh. الله وحيانت. وحيانت. قادر على كل شيء الله لو نشاء نجعل ا ل م ا حطاما فظلتم تفكرون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 <تصفيق> اجعل الله اجاجا فلولا تشحون <تصفيق> أ ف ر ح ي ت م النار التي ترون أ ن ت م أ ن شئتم شجره نجعلنا تذكره ومتاعا للمخبين فسبح باسم ربك العظيم أحمد الله الله فاقسم ل أ بما ر قع افب هذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم و ا ن ت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 o <laughs> Hello. Wow!、Uh -huh. o u h i n g الله ي سيدي الله الله ي س ع ل ي ه はい <Well, S 2> الم اجدك ياتي الى الفائز وجلك ظالما فهمت د ه الله يسيء وعدلك ا موسيقى ر ربك قرب لا